أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد حلل الحقيم هو الذي اضطر جن الذين كذبوا من ال الكتاب مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْضُغُلُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ تنطيق قلوبه موعد يقريب What? Well, yeah. Mm-hmm. in Yahoo! من ج غائ وَل يجونَ في صُد ب حاجَ وَل في صُد بِ حاجَ وَمَنْ يُؤْقَشُ أَنَّ ثِقَلَهُ لَائِكَ هُمْ مُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدٍ يَقُولُونَ وَطَنَوْتَ سبقونا بالإيمان يقولون من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم لئن أخرجتم لنخرجن في فَمَا أَحَدًا أَبَدًا وَقُتِلْتُمْ لَنَصْرًا لَنكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم لئن كنتم اشد طرابا في صدوركم من الله ذلك بانهم مَا عِنْدَ إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جذر بأس كمثل الذين من قبلهم قريبا باقوا وذان أمرهم ولهم علىهم أليم كمثل الشيء الشيطان إذ قال to <laughs> who Oh, أصحاب الجنة هم الأمر فَدَعْ عَنِ الْخَصْيَةَ لَا وَاتِيكَ الْأَمْفَانُ نُقْرِبُهَا مِنْ دَانٍ لَغُمِيَ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لو أيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون يُقَدُّ نُسُسَ أَنَا الْمُفْنِي نُرْمِيمُ اللَّذِي ذُلْجَ بَأُ الْمُتَكَبِّبِ سُبْحَانَ اللهِ عما والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماء صلق الله العظيم